اسمر حليوه حليوه دعيوك حيله شاغل قلوبنا في يوم وليله, وليلة أصمر اسمر حليوه حليوه شاغل قلوبنا في يوم وليله, وليلة من يوم واحنا يسأل علينا ورح وفاتنا وفاتنا ده في المدينة لاصمر اصمر جميل نمشو الكحيل خلاني اصهر يا رانا فكك اسمر جميل رسل كحيل خلاني اصهر عيرانا من يوم عادته والتاني ودته قلبي وهو رح يا عيني يا عيني غب عن عينينا لا أصمر أصمر حليوة بعين كحيلة كحيلة شغل ألوبنا في يوم وليلة وليلة من يومها واحنا طوي جرحنا ولا مرة فكر يسأل ورح وفاتنا وفاتنا تهت في المدينة لصمر يصمر تعالى تعالى ميل علينا تعالى لما تجينا ياسمر تعالى ميل علينا قلبي بيفرح, بيفرح لما تجينا, تعالى تعالى بيفرح بيفرح لما تجينا والدنيا تطرح انوار وزينه واقول حبيبي بقى نصيبي والدنيا تطرح عبيبي بقى من نصيبي وتنسى معانا سحر المدينة يصمر أصمر حليوة بعين كحيلة, كحيلة شاغل قلوبنا في يوم وليلة, وليلة من يومها وحنا طويل جرحنا ولا مره فكر يسأل علينا وراح وفاتنا وفاتنا تهفي في المدينه الاسمر